لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل للعلوم الاسلاميه ن و د اسماء الله ج د به ن ا ف ل ة لك ح س ن مقاما اسماء الله د خ مدخل صدق الحسنى ن ل د ل ط ا ن ص ي ر وقل جاء الحق و ز ه ا ل ن ا ب ل ن ي ل ا ل ن ع ه و شفاء و م ا ل م ن ا س ل ا م ي ن ل اسماء الله الحسنى ونأى ن ب ب ج ا موسوعه النابلسي ش ر ك ا ي و س ك ع م للعلوم ع ى شاكلته فربكم أ م بمن ه أحدى س ي ل ا س أ ل و ن ك ع ا م ي ه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 قل ان اجتمعت ا ل إ ن س والجن على أ ن ياتوا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن بمثله ولا ل ق د صرفنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل فابى, فأبى اكثر الناس إ ل ا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من ا ل أ ر ض انبوعا ا الأنهار أو تكون لك نخيل جنة من نخيل وعنب فتفجر أ و ت س ق ط السماء كما ز ع م ت ع ل ي ن ا كسفا أو تأتي ب ا ل ل ه و ا ل م ل ا ئ ك ة ق ب ي ل أ و يكون لك بيت لك م ن زخرف أو ترقى, أو ترقى في أو ا ل س م ا و ل ن ن ؤ م ن ر ق ي ك كتابا حتى تنزل علينا ن ق ر أ ه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 إ ن ه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ومن يضلل, تجد لهم أولياء من دونه ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم اسم الله م الغني الجزء خ د ا ل ا و ا فهواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا ب آ ي ا ت ن ا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 قادر على أ ن يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه ف أ ب ى الظالمون إ ل ا كفورا قل لو أ ن ت م تملكون خزائن ر ح م ة ربي إ ذ ا لامسكتم خ ش ي ة الانفاق وكان ا ل إ ن س ا ن قتورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني إ س ر ا ئ ي ل إ ذ جاءهم فقال له فرعون فقال له موسوعه ا ل ن ك ي ا م و س ى مسحورا ق ا ل ل ق د ع ل م ت م ا أ ن ز ل ا س ل ا م إلا رب موسوعه ا النابلسي أ ر و ن للعلوم ا ل ا س ل ا م معه ج ي ع ا وقلنا م ن بعده ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ح س ن ا الأرض فإذا جاء و ع د ا ل آ خ ر ة ج ئ ن ا ب ك م ل ف ي ف ا ا و ب ل ح ق أ ن ز ل ن ا ه و ب ا ل ح ق نزل و م ا أ ر س ل ن ا ك إ ل ا م ب ش ر ا و ن ذ ي ر وقرآنا ر ا ا ق ف ه لتقرأه على الناس على ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أولا به آمنوا مكث لا إن الذين موسوعه ا ل ن ا ب ل ه إذا ي ت ل ل ع ل ي ه م ا ل ل أ ذ ا ن س ج ل ا و ي ق و و ل ن ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا ل مفعولا ويخرون ل ل أ ذ ق ا ن يبكون ويخرون ي ب ك و ن و ي ي ز د ه م خ ش و ع النابلسي د ل د ع ا ل ر ح م ن أ ي الاسلاميه تدعوا ف ه ل أ م ا ا ء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها و ب ت غ بين ذلك سبيلا وقل الحمد, لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك